w-94.com كلارجي خلاص قد عدنا بدون هميله من الهم انسى على راسنا حاضر والهدف المحدد احنا مننا تاكدنا كم كم سهيل ولا احد ان ضحيه او غلط اتحط تو مو سمى انت حينا يسمى عقلي طار سمت دار وفتلوني بالعصار اللي كنت ايا طريقة مو عارف اين وحي مين صار صار اللي ماتبقى اعتصار كل شي بيته بحياتي انا والله ما لقاه انا والله ما لقاه مدري انا وش ازوي تعبت ونصرف يا زماني ما في احد القاه ما في احد Si Oonan as Oonan shirt Oonan 26 أنا لا تهتم يا زميلي ترا كلها سماجة حياتك والله عيش ولا تفكر في اي حاجة دايم الهم وجود من غيره ما رح نعيش عيش يومك ونسى الهم خلك في الدنيا صريح كاس المر شيء اساسي مالك كبد منه ما فر لو تخير بكستاني برضو نفس الاول مر والله تعبت يا محمد سنوات وانا انادي مو اسمع غير صادة صوتي يسمع لي وهو ينادي تعبنا من هالحياة والله مدري وش يسوي حاولت كثير اموت والموت يبعد عني بحلي صوتي يصرف و وش اسوي الناس تذبحها الهم وما يسوي ناس تذبحها الهم وما يسوي كل شي يبيه بحاتي انا والله ما القاه انا ما انا ويش اسوي تعب وانا يا زماني ما في احد القى ما في احد القى يا حلوين كل شي بيته w-394.com